أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفسه وما سواها فألهمها قواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطغواها إذ من 是哀可哈